غفور وعمل مشكور يا عزيز يا غفور اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه ايمانا واحتسابا اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وسعة رزقه، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما قسمت فيها من شر وداء وسوء وبلاء فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنازل والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور اللهم آنس وحشتنا في القبور اللهم آنس وحشتنا في القبور وأمنا يوم العرض والنشور اللهم آمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور اللهم تقبل منا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلا أنفسنا طرف عين ولا أقل من ذلك اللهم فرج هم المهمومين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 اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم أنتي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم أنتي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان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 أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين اللهم أغفنا اللهم أغفنا اللهم أغفنا اللهم, اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق لرحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إذا كنا من الظالمين اللهم لا تمنعنا بذنوبنا فضلك يا كريم اللهم إنا عبيدك اللهم إنا عبيدك. اللهم فلا تمنعنا بذنوبنا اللهم لا تؤخذنا بما فعله السفاء منا يا رب العالمين اللهم آمننا في أوطاننا وأصلح أمتنا وولاة أمورنا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 يا رب العالمين اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز اللهم اهد شباب المسلمين اللهم ألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام اللهم جنبهم المخدرات اللهم اعصمهم من المسكرات والمخدرات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 إلى هنا إليك نصبنا وجوهنا ومددنا أيدينا فبرحمتك استجب دعانا فبرحمتك استجب دعانا يا رب العالمين اللهم تقبل منا ولا تردنا خائبين يا رجاء السائلين يا مجيب دعوه المضطرين يا رحمان الدنيا والاخره ورحيمهما اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نقص ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وختاما نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن مع تحيات هاي كوالتي القاهرة